Bismillah, Yurlah, man Yurlah, Ia, Yuhan, Biyuta, Rila, Gawala, Tutri, <bulletmetros> Ka, Filina, Walmona, Fitri. Ima, Allah, Kanan, Hakima, Whatta, Biyama, Yurlah.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 وَمَا jarla az wa ja kumulla i tu vahiruna minhunhatikum. Wama zanikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulu alhaqa wa huwa yahdi ta'lamu فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما Al-Nabiyy aulab ilmu'miniena min anfusihim Wazwajuhu ommahatuhum Waelu l-arhām ba'duhum aulab iba'd Fie kitab Allah min Minalmu įmūdin sa patCalais emocijas ir tašALLYI aps net repay dir. Žodėti وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبَرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بِنِ مَرْيَمٍ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدِقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عليهم ريحا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 وَإِذْ زَوَّتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ Om iki kalbėg su ACII, nite dõi bus kalbės eg sustas į mūsų neicekumės, BB Savaikia Jai قام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا وَلَْدُ خِلَة عَلَيْهِم مِن أَقُطَالِهَاثُمَّ سُئِلُ الْ الفتْنَةَ لآتَهَا وَمَا تَلََّثُ بِهَا إَِّ يَسير وَلَ قَدْ كَالوا عَهَد اللهَّه مِنْ قَبْنُ لَا يُوَّونَ الأدْبَ وإن كان عبد الله مسؤولا قل لي ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذًا لا تمتعون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 O عَلَمُ laulų ir mura ujirina لِإِخْوَانِهِمْ ir lankų, inineli إِلَّا Al-Khomfu Raita Humya Ilayk Raita Humya Vuruna Ilaika Duru Aryunu Humkaladi Yu Sha Alehi Minal Maut Saidada Habel Khaufu Al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 لَهُمْ بَدُون فِي الْأَعْرَاب يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا مَا وعدنا الله ورسوله وَصَدَقَ الله ورسوله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 وَمَا بَدَّلُوا تَبدِيلاً لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَفُورَ الرَّحِيمِ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 is atsitikšleniu, kom��도is raubkai mažai visas vienas, kurite ikon ir sveikos, arいました žaidim dirbūt, aramenie mostrarėj perk ir mes, ZESSI Carbonika, revenir و كان الله على كل شيء قديرا يا ايها النبي قل إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة Fėnė Allah aždė lėlmuhsinaį minkų nėjrą āžiūmą Yą nisāk nėbė, man yėtė min kūnė bifahšė mūbėnė Jūdājaf lėja وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرا وَمَن يَقُلْ ثُمَّ كُنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا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 innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والالصَّابِنينَ والصَّابِاتِ وَخاشِ عينَ وَالخاشِعَاتِ وَمُتَصدَدّقينَ وَْمُتَصّقَ والالصَّ إِمِينَ وَصَّ وَالحَافِظِينَ فُجُوهُمْ وَالحَافِظَاتِ والذاكرين الله, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا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 الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين J Pointos at kalėjumės ir 동ens galvai. Jesi ayos yraž afraidsame, kas kasįėmės ir وَكَانَ bilmu mini naruachima, tachijatu humieu meielu paunahu sela. وَسُلْنَا كَشَهِيدٍ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ فانكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدهن تعتدونها فمتعوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم, آتيت أجورهم كنت يمينك مما آسى الله عليك مما آسى الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك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 وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَالُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ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 وَلَ أَعْ جَبَكَ حُسْنُهَُّ إِلَّا م مَلَكَت يَمينك وَوكَانَ اللهَّهُ عَ كلُّ شيءَيء اللقيبَا ي أَّهَا الذيينَ آممَنوا لا تَدُخُل بُيوتََّ بِّ إِللاا إلاا ان لنكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فدخلوا ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعمتم فانتشرو ولا مستأنسين لحديث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 لَن يَطْهُرَ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا واجَهُ مِ بَه أَدَ إِ ذَكُم كَانَ عدَ اللهَِّ عَظمَا يت بدُ شيءَيْئًا أَو تُخفوه فَإِ اللهَّه كَ بكُلِ شيءَء عَمَا La jūnaحa alaihinna fie ābāihinna وَلَا abnāihinna Wala ikhwanihinna Wala غانيهن ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك ادنى ان يعرفن فلا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 Malloruni, Aina Matsukifu, Uchiduwa Kutilu, Tan Kutila, Sunna Talai Filadina, min qabl, Hobl, Hola Tadjidali Sunna Tila,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 والوالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنار وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَىٰ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَأَنَا إِنَّا ساداتنا وكبارنا انا فضلونا السبيل ربنا انتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عناد الله وجيها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 لعذبَ اللهَّ المُنافِقينَ وَمُنافِ قاتِ وَْمُشْكينَ وَمُشْرِكَ وَيتُبَ الله معَلَ المُؤمننينَ وَمُؤمِنَ وَكانَ اللهَّ مُغَفور اللَّحيمَا